بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا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 ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون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 منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجنون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون